والحمد لله رحمته نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أمفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ونحنه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فالليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع ختام كتاب السياسة الشرعية نشيف الإسلام من رحمه الله حيث نختم هذا الكتاب بختم الفصل الأخير منه وهو الكلام على الولايات وكنا قد انتهينا إلى قوله رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل او لا يغل عليهم قلب مسلم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فقال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط بهم تحيط من ورائهم رواه أهل السنن وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم قال فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات نعم يعني يستدب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بهذا الحديث ثلاث لا يغل أو لا يغل قراءتان صحيحتان ثلاث ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم اي لا يبقى في قلب المسلم غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة بل اذا وجلت هذه الثلاثة في قلب المسلم فانها تنقيه من الغل وتخرجه عن ذلك لان الغل إنما يكون مع الإشراك بالله عز وجل وكذلك يكون مع الخروج على جماعة المسلمين وكذلك يكون بالبضعة والضلالة يقول ابن القيم رحمه الله فهذه الثلاثة تملاه غلا ودغلا هذه الثلاثة الإشراك والخروج على جماعة المسلمين والبدع والضلاله تملا القلب غلا ودغلا ويقول ايضا فالمخلص لله سبحانه وتعالى اخلاصه يمنعه غله قلبه اخلاصه يمنعه غله قلبه ويخرجه ويزيد في من الاخلاص لأنه قد انصرفت دواع قلبه وإرادته إلى مرضات ربه فلم يبق فيه موضع للغل والغش كما قال تعالى لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فلما أخلص لربه صرف عنه دواع السوء والفحشاء فهذا حديث في غاية الأهمية في هذا الباب أن الإخلاص ونصحة أولاد الأمور ولزوم جماعة المسلمين هذه الثلاثة تمنع الغلة من القلب يعني إذا كنت أنت مخلصا لله تبارك وتعالى في عملك فإنك لن تلتفت إلى غيرك بل على العكس ستكون مشفقا على خلق الله إذا رأيت إنسانا متلبسا بالمعاصي غارقا في الذنوب أشفقت عليه بخلاف إذا كان هذا الشخص ليس في قلبه إخلاص وليس عنده إخلاص فإنه سيجد في قلبه تجاه من يخالفه سواء من أصحاب المذاهب المختلفة أو من من هم ليسوا على شاكلته سيجد في قلبه غلا لهم وكذلك إذا كان هذا الشخص خارجا عن جماعة المسلمين فإن قلبه لا بد أن يحمل الغل لجماعة المسلمين ولإمام المسلمين فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل أو لا يغل يعني لا يبقى في القلب غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاث حديث الثاني الدين النصيحة, الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه يعني النصيحة عماد هذا الدين والنصيحة معروفة وهي بذل الخير للمنصوح فالدين النصيحة دين الإسلام يقوم على هذا الأمر الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم فالنصح لعمة المسلمين والنصح لأئمة المسلمين هذا من الدين نصيحتك لولي الأمري هذا من الدين ولكن كيف تنصح هذا هو الذي ينبغي أن يعلم فلا يجوز لأحد أن يجاهر بالنصيحة لولي الأمر وهو يقصد بذلك إحراجه أو إظهاره في موقف ضعف أو أن يظهر عورته أو أن يظهر سوءته وإنما النصح يكون سرا فمن أراد أن ينصح لله عز وجل فإنه لا يلتفت هل قيل عنه قام لله بالنصح وصدع بالنصح أم أنه ينصح ولي الأمر حتى ينصلح أمره وينصلح أمر المسلمين ولا يلتفت إلى ذلك المهم أنه يقوم بواجبه الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه ولنا في الصحابة رضوان الله عليهم الأسوة الحسنة في ذلك وكيف كان بعضهم ينصح بعضا ولكن لم يؤثر أن أحدا من الصحابة قاب على منبر من وجهر بالنصح وسمى وذكر الأخطاء إلى آخره وقصة أسامة بن زيد رضي الله عنهما في هذا الباب معلومة لما قيل له ألا تكلم عثمان رضي الله عنه فقال أترون أني لا أكلمه يعني أنا أكلمه ولكن لابد أن أنشر هذا في الصحف والمجلات أنني أنصح وأنني أدخل عليه وأنكر ولكن لا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه أي بابا من الشر نعم يقول, يقول فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرر بها إلى الله يعني أن من وليه الله تبارك وتعالى أمر المسلمين في أي ولاية من الولايات ينبغي أن يجعل هذه الولاية سبيلا إلى الجنة وإلى مرضات الله عز وجل لا تكون هذه الولاية مغنما يغنوا منه ولا مربحا يربح به وإنما قربا يتقرب بها إلى الله عز وجل يعدل في ولايته هذه وينصح لعامة المسلمين ويقدم لهم الخير يقول فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات يعني من قام لله الله عز وجل بما أوجبه عليه في الولايات التي تولاها ولم يغش المسلمين بل نصح لهم فإن ذلك من أعظم القربات التي يمكن أن يتقر بها الإنسان إلى الله عز وجل وذلك لأن نفعه متعديا وليس قاصرا نفعه إيه؟ متعدي هذا الذي ينفع الله تبارك وتعالى به الناس هل هذا النفع يعود عليه أم يعود على يعود على الرعية وكلما كان النفع متعديا كان أجره أعظم فلذلك يقول ابن تيمية رحمه الله فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات نعم قال الشارح رحمه الله هذا صحيح الواجب على من والله الله الأمر أي أمر كان حتى أدارة المدرسة مثلا من أقل شيء أن يتخذ هذه الإمارة قربة ودينا يريد بها إصلاح الخلق قال ولكن كيف يكون إصلاح الخلق هل هو بتوجيههم إلى ما جاءت به الشريعة أو باتباع أهوائهم قال الأول وهذا أعني توجيههم إلى اتباع الشريعة وإن سخطه من يسخطه في الأول الأمر فالعاقبة للتقوى والشيطان قد يسور لولي الأمر أنك إذا أتيت الناس بما يخالف أهواءهم تمردوا عليك وتفرقوا عنك فيذهب ينظر ما يرضي الناس وهذا غلط عظيم خطأ من ولي الأمر وضعف توكل ويقين نعم يعني يقول الشارح رحمه الله <تصفيق> كيف يتخذ ولي الأمر الولاية التي هو فيها طريقا إلى الجنة يقول يحمل الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بد أن يجد معارضين بل سيجد كثيرا أو أكثر الناس يعارضون ذلك الناس لا يحبون التقيض بالشرع بل يأنفون من ذلك لأن الشرع يقيد أهواءهم ويكبح شهواتهم فلذلك سيجب من يسخط عليه ولكن ينبغي أن يلتمس رضا الله عز وجل في صخة الناس لأن من انتمس رضا الله في صخة الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس لابد في يوم الأيام أن يرضى عنه الناس لكن من التمس رضا الناس بصخة الله يسخط عليه الله عز وجل ويسخط عليه الناس يقولون انظر هذا ليس عنده دين لو كان عنده دين ما وافقنا على ما نحن عليه من الاهواء لان اللي عنده هوى يعرف انه عنده هوى الذي يريد اباحة المحرمات والشهوات ونحو ذلك عارف ان هذه شهوات وهذه محرمات لما يجد هذا الشخص موافقا له يقول هذا لو كان عنده دين ما وفقنا فيسخطون عليه وقد أسخط هو ربه سبحانه وتعالى ودائما نذكر كلام شيخ الإسلام التيمية رحمه الله في أول الكتاب والمقصود بالولايات إصلاح دين الخلق والمقصود بالولايات أي ولاية إصلاح دين الخلق الذي مت فاتهم خسروا كسرانا مبينة ولو نعموا في الدنيا متى فات الإنسان الدين والتقوى ومتى خسر الإنسان دينه فلا ينفعه أبدا أي شيء من أمور الدنيا مهما عظم مهما تمتع في الدنيا فإن هذا لا ينفعه إذا خسر دينه فلذلك يمبع على أولياء الأمور أن يراعوا الدين قبل الدنيا بل إن صلاح الدنيا بصلاح الدين الدين لا يتعارض مع الدنيا بل ينظم شؤون الدنيا الدين ينظم شؤون الدنيا ما من شهوة محرمة إلا وأحل الله تبارك وتعالى شهوة مثلها لكن الناس لا يرضون بالحلال ولا يقنعون به فلذلك ينظرون إلى ما حرم الله عز وجل وذلك بتسويل الشيطان فهو الذي يزين هذه الشهوات للناس نعم قال رحمه الله ولكن الواجب أن يقود الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله م. عليه وسلم بكتاب الله وسنة تقول وسنته بكتاب الله قال ولكن الواجب أن يقود الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن غاضب اليوم فسوف يرضى غدا. ولهذا يقول الواجب اتخاذها دينا وقربة. ولا يمكن أن تتخذ الإمارة دينا وقربة إلا إذا كان الإنسان يريد أن يوجه الناس إلى دين الله وما يقرب إليه. قال المؤلف. وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما جاء جائعان أرسل في ذريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه قال الترمذي حديث حسن صحيح قال فأخبر أن حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه مثل أو أكثر من فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم قال الشارح رحمه الله هذا المثال من أعجب ما يكون ذئبان جائعان أرسل في غنم ماذا يبقى من الغنم لا يبقى شيء الذئب الذي لم يأكل إذا شبع قتل الباقي فهذان ذئبان جائعان أرسل في غنم ما يبقى شيء تفسد كلها كذلك الإنسان الذي يحرص على المال أو على الشرف فإن ذلك يفسد الدين ولهذا يجب أن تكون نيته بعيدة عن المال وبعيدة عن الشرف نسأل الله أن يعيننا على ذلك شو إسلام تيمية رحمه الله يغين العلة في فساد أكثر من يتولى الإمارات يقول إنما يفسد فيها حال أكثر الناس لماذا؟ ابتغاء الرئاسة أو المال بها لابتغاء الرئاسة أو المال بها ومن الناس من يبتغي بهذه الولايات الوجاهة والشرف وأن يكون فوق الناس يعني كان الناس يسعى أحدهم بكل ما يملك حتى يلحق ابنه بكلية الشرطة لماذا ان الشرط ده في مكانه رجل له قيمة في المجتمع والناس ينظرون اليه على انه اعلى مرتبة ثم انه يأمر وينهى ويفعل ما يفعل الناس كانوا حرصين ان ابنه يبقى ظابط لك ابن ظابط شرطة الان سبحان الله سبحان المعز المزل صار الان الناس يهربون من ذلك لي لان هو ما ابتغى وجه الله عز جد يعني ما, هو ما ادخل ابنه الشرطة لاجل ان يكون ابنه في هذا المكان يعني يقمع المجرمين ويحارب الجريمة لا عشان ابنه لما هو بقى يحب ياخد حاجة مش ليه ابنه يتوسط له حب يأخذ أرض ابنه توسط له عايز أ أخذ تاني تعين وكل يابقى ابنه توسط له مش عارف المشكلة ابنه توسط له ليه؟ لأنه يبتغي ذلك الرئاسة آخر يبتغي المال من هذه الولايات يبتغي المال من هذه الولايات هذه الولايات هو جالس على قمة ولاية ولا محاسبة له ولا رقيب عليه من البشر فهو يزور في الأوراق ويأخذ علاوات ويأخذ إضافي ويأخذ هو لا يفعل هو يبتغي بذلك المال فلذلك يفسد أكثر الناس بالولايات لكن لما كان الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على النهج القويم ما رأينا أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تدت يده إلى ما لا يحل أو كان في ولايته على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد ولذلك صلح أمر الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر حديث ما إبان جائعا أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال أو الشرف لدينه يعني لما يكون هناك ذئبان جائعان ارسله في زريبة غنم زريبة غنم مغلقة وهذا ذئب جائع وهذا ذئب جائع ذئبان ماذا يفعلان سيأكلان ثم بعد ذلك ينقضان على ما بقي من الغنم فيفسد فيها ايما افساد فكذلك نبي صلى الله عليه وسلم يشبه حرص الانسان على المال والشرف بهذين الذئبين ولكن افساد الذئبين لإيه؟ للغنب لكن المال والشرف يفسده دين الانسان يفسده دين الانسان ليه الذي يحرص على المال اما ان يكون حرصه على المال وسعيه في تحصيل المال من الحلال. هذا إنسان عايز مال لكنه مش قنوع يعني ممكن يشتغل في اليوم 48 ساعة اليوم 14 ساعة هو بيشتغل 48 ساعة ما بينامش هو عايز يحصل مال ليل ونهار يبحث عن المال فتحصل المال طيب هو بيتاجر في جميع أنواع التجارات ويبيقوم بجميع الصناعات ومش عارف إيه كل الشغل بيعمله بس ده حلال ولا حرامها مش حلال ولكن تعال انظر هذا الزمان الذي اضاع فيه هذا الشخص حياته لتحصيل المال وحصل من المال ما يكفيه ويكفي من يعول ويكفي يعني اجيال اجيال بعدهم يبقى عنده مليارات وما زال يبحث وما زال يبحث عن المال طيب هذا الزمن ده مش هو عمره رأس مال الانسان في الدنيا ايه أيامه صح كل واحد فينا ليه عمر محدود هذا العمر هو رأس مالي ورأس مالك إن أحسنت استعمال رأس المال كنت من الفائزين الرابحين طيب إن أسأت استعماله كنت من الخاسرين طيب هذه الأيام التي أضعتها في تحصيل المال لو لم يكن فيها من الشر إلا أنك اضعتها في غير ذكر الله عز وجل كان شرا يعني لو هي بس كده ما فيش اللبس لانت اضعت هذه الايام في تحصيل المال وكان ممكن تذكر الله عز وجل تسبح تصوم تقوم تفعل تجلس مجالس في مجالس العلم تشهد مجالس الذكر وحلق العلم في المساجد لو انت استبدلت ده بدا كده بس يكفي ان ده خسارة لك في الدنيا وان غيرك حتى لو انت ربنا سبحانه وتعالى انجاك وادخلك الجنة ستجد نفسك في مرتبة دنيا وغيرك في مرتبة عولية بسبب ايه بسبب انت اضعت عمرك في تحصيل المال من, ال... من وجه المباح طيب الحالة التانية اللي هو يأتي بهذا المال من الشبهات يأتي بهذا المال ايه من الشبهات وتزين له نفسه ان هذه ليست شبهة من الاصل في الاشياء الاباهة والتجارة مش عارف ايه وده بالشبهة لا ده حلال بس انت اللي بتقول كده ويفضل يجمع في هذا المال وهو محسوب عليه أنه حرام وهو لا يدري آخر يحصل بقى هذا المال ايه؟ من الحرام المهم يبقى فيه مال يبقى ضيع دينه ضيعش دينه صاحب الشبهات ضيع دينه وصاحب الحرمات ضيع دينه وصاحبنا الأول اللي هو جمعه من الوسائله المباحه. ضيع أيامه التي كانت يمكن أن تكون في ذكر الله عز وجل الثاني بقى اللي بيحرص على الرئاسة ممكن يصل إلى هذه الرئاسة بالمال يبذل المال عشان يوصل لهذه الرئاسة ها؟ يبقى اتخذ وسيلة أخرى ليصل إلى الرئاسة بالمال زي مثلا بتوع مجلس الشعب في الستين سبعين سنة اللي فات عشان يخش مجلس الشعب يعمل ايه لازم يروح يدفع في الحزب وكل واحد عليه كذا ما دفعتش مش هنزل اسمك وبعد كده ينفق امواله على الدعاية الكاذبة والرشاوة عشان يصل الى الرئاسة ها في واحد تاني قل لك لا انا مش كده انا هوصل للرياسة ولكن بطريقة اخرى يتزين للناس بايه بالعلم والدين والزهد يوري النس نوع رجل زاهد أنه رجل عنده علم وكذا وكذا فيرفعونه فده وصل بالدين للدنيا يبقى حرص الإنسان على المال والشرف يفسد الدين ولا ما يفسدش الدين يفسد الدين فلذلك شوف التشبيه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يشبه ذلك في الحرص ها؟ إن واحد حريص حريصه هو يبقى كده حريصه هو يبقى واجهه حدث يبقى عنده مال إنما ممكن واحد لا يفعل المال والمال يأتيه المال يأتيه ولذلك الذي لا يفعل المال ويأتيه المال لا يؤثر فيه المال بل إن المال عصب الحياة بل إن المال قد يكون سبيلا إلى مرضات الله وعارفين عن الحديث حديث إيه لا حسد إلا فتنتين. مش كده الرجل اللي هو ربنا سبحانه وتعالى آته مالا فصلته على هلكته في الحق يعني ايه صلاته على هلاكته في الحق يعني المال ده زي ما يكون واحد بيبذر ولكن ده بقى ايه في ايه في الحق فده اللي يحسد على ذلك يحسد ما يترك سبيلا يبتغى فيه وجه الله عز وجل الا نعمل مال الصالح للرجل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمل مال الصالح للرجل الصالح واهل الدثور لما سبقوا الفقراء وداعي اشتكى الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في النهاية ايه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واحد بيسبح وبيذكر وبيعمل أنت بتأمنه لكن ربنا سبحانه وتعالى فضله عليك بالمال وامتحنه بهذا المال فنجح في الامتحان وتصدق وأنفق في سبيل الله وفي الجهاد وعلى الفقراء وعلى المرضى وعلى المسكين مش عايز بقى ايه ايه كل يوم المال ده الجنيه بقى اتنين ومش عايز ينفق في اي حاجة لا ده هو المال ده جعله سبيلا لمرضات الله عز وجل يبقى المال ده الانسان بيحتاجه محدش ينكر ذلك ولا قلنا الناس ايه عيشوا فقراء ومساكين وكله عيشوا حاف وكلام ده انا بقول انسان لا ينبغي عليه ان يسعى في الدنيا وهو غير قانع بما آتاه الله عز وجل ولذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه أن تكون قانعا انما واحد لا يقنع وينظر إلى من هو فوقه يعني أنت مثلا ربنا سبحانه وتعالى رزقك بورشة ما تيجي تبص بقى عنده مصنع تقول ايه دي ورشه جنب مصنع ده عنده مصنع طب ربنا رزقك بمصنع تقول دفنان عنده 17 مصنع ده انا فقير بالنسبة له يا عم طب ما تبص يا عم انت للراجل اللي شغال عندك في المصنع إيه؟ بص للراجل اللي شغال عندك في المصنع وعن انظر الى نفسك هل انت تولدت كده من غير اي حاجة لقيت عندك مصنع ممكن يبقى عندك مصنع بتعبوك ولكن هل انت تستطيع انت تنشئ مصنعا بجهدك وكذا وكذا فتحمد الله عز وجل ما تستحقرش نعمة الله تبارك وتعالى ولا تنظر إلى من هو فوقك في الدنيا ولا تنظر إلى من هو فوقك في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم أي في الدنيا فإنه أحرى ألا تزدر نعمة ربكم إن لما ينظر إلى من هو أسفل منه لا يحتقر نعمة الله تبارك وتعالى شاهد إن محبة المال والشرف من محبة الدنيا محبة المال والشرف طبعا المقصود بكلمة المحبة المحبة, المحبة المغمومة إنما أي إنسان فينا يحب المال هو ده ربنا سبحانه وتعالى قاله وإنه لحب الخير لا شديد أي لحب المال مش لحب الخير إنه يعني الإنسان ده اللي نهار في الخيرات يقول لك إنه لحب الخير لشليد. سلام شو الإنسان يحب الخير لا لحب الخير هنا المال كتب عليكم إذا حضر أحدكم نوت انترك خيرا يعني مالا ها ف... وتحبون المال حب جمة فالإنسان مجبول على حب المال لأنه من الشهوات التي زينت له زينة للناس حب الشهوات إيه؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوامة والأنعام والحرس كل ذي شهوات كل شهوى شوف الأموال بع ربي نصوح قناطير من الذهب والفضة والخيل المسوامة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا حب المال ده جبلة في لك الإنسان لكن إنه يطغى حب المال عليه هذا هو الذي يزم فأصل محبة المال ومحبة الشرف من محبة الدنيا ومحبة الدنيا رأس كل خطيئة نعم قال رحمه الله كثير من الناس ليس له هم إلا أن يحصل المال أو يحصل الشرف ويقول ممن يشار إليه بالأصابع وهذا يفسد الدين لماذا؟ لأن النفس تميل إلى هذا تميل إلى المال تميل إلى الشرف وتنسى ما هو أهم وهو مسألة الدين قال المؤلف رحمه الله فقد أخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه يقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية قال الشارح ما نافية أم استفهامية قولا يكون ما أغنى أي شيء أغنى عني الثالية فهذا ما كان في لأنه إذا قال ما أغنى عني مالية هذه نافية ما استفدنا إلا أن ماله لم يضح لكن إذا أي شيء أغنى أي شيء دفع عني عذاب الله صار هذا أبلغ وأشد وأملها وأملها في قوله مالية سلطانية فهي للسكن. قالت إن الناس أربعة ركسان القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض وهم عصيب الله عز وجل وهؤلاء الملوك والرؤساء المرسلون كفرعون وحزبه وهؤلاء منشرار الغلق قال الله تعالى إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف ضائفة منهم بذبح وإلاءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المسدين وهو مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه في طال ضرات من كف ولا يدخل النار من كف ولا يدخل النار من من كان في قلبه مثقار ضرة من إيمان. فقال رجل يا رسول الله إن أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسن أفمن الكبر ذاكا قال لا إن الله جميل يحب الجمال فالكبر بطر الحق وغمط الناس قال فبطر الحق ذفعه وجحده وغمط الناس اعتطارهم والزرارهم وهذا حال من يريد العلو والفسر I'm going فإراض بالإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ضرق ومع أنه ظنم الناس يخضون من يكون كذلك ويعادونه لأن العادل منهم لا يفق أن يكون مخبورا لنظيره وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القادم ثم إنه مع هذا لابد العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض كما قدمناه قال الشارف رحمه الله. قلنا في الصغر يقولون لنا إن شخصا قال لآخر كيف ترى الناس؟ قال أراه ملوك عظماء فوق من تأتي. فقالهم يرونك كذلك. وقال الرجل الثاني. قال ما أراه إلا ضرر أو ما أشبه ذلك. فقالهم يرونك كذلك. يعني كما ترى الناس لنفسك. وهم يرونك في أنفسهم. هذا في معنى كلام الشيخ رحمه الله أن ترى الناس في منزلة فهم يرونك في تلك المنزلة ثواء العليا صوتك قال رحمه الله كما أن الجسد لا يصلح إلا برأسه قال تعالى هو الذي جعلكم صلاحة الأرض ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات ليبلوكم تعالى نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم بعد الضرجات ليتخذ بعضهم بعضا ستذيلا جاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله فلم إذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإن ذلك في سبيله كان ذلك صلاح الدين والدين وإذا انقرض السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فستت أحوال الناس a yeah. وقال ليس عنده دين او الدين عن السلطان واحد عنده دين لكن لا يملك لا يملك هو بينصح لكنه لا يستطيع ان يحمل الناس على ما يريد والله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزعب القرآن يعني يمنع ويرضع بالسلطان ما لا يمنع بالقرآن القرآن احنا بنقول قال الله قال الرسول لكن اللي عنده دين وعنده ايمان بيمنعوا إمامه لكن لما يكون هذا السلطان وهو الذي يقول خلاص اللي مش هيعمل كده يعاقب يبقى الناس هترتدى عن المعصية تبتدى عن العصيان لأنهم يعلمون أن من فعل ذلك فإنه يعذر ويعاقب ويعرض نفسه للمسائلة فالله عز وجل يصلح به يبقى إذن السلطان مع الدين يصلح الله تبارك وتعالى بهما الدنيا لكن إذا انفرد الدين عن السلطان أو السلطان عن الدين فسدت أحوال الناس نعم قال وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم رأى كثير من الناس أن الإمارة تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضا عن الدين لإعتقاده أنه مناف لذلك وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز قال الشارح وهذه هي الغالب الآن أن الدين عند بعض أو غالب الولاة بمنزلة الرحمة والذل يعني ينظرون إلى صاحب الدين وصاحب العلم نظر رحمة ونظر ذل فيرحمونه من أجل دينه ولا يرون أن له رأيا ثاقبا مصيبا فهو عندهم ذليل قالت رحمه الله وكذلك لما غلب على كثير من اهل الدينين العجز عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبهم في اقامته من البلاء استضعف طريقتهم واستذلها من رأى انهم لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها وهتان السبيلان الفاسدتان سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين هما سبيل المغضوب عليهم والضالين الأولى للضالين النصارى والثانية للمغضوب عليهم اليهود قال وإنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابه ومن سلك سبيلهم وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ويعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم نعم يعني يقول شغل الإسلام تيمية رحمه الله الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين كما قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا عندما ندعو الله عز وجل ونناجيه في الصلاة ونحن نقول اهدنا الصراط المستقيم هذا هو, ايه؟ هذا هو صراط المنعم عليهم ومن المنعم عليهم هم النبيون والشهداء والصديقون والشهداء والصالحون هذا هو الصراط الذي ينبغي أن نسأل الله عز وجل إياه في صلاتنا وهذا الصراط هو الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم سلكه الصحابة سلكه التابعون أهل القرون الأولى التي فضلها الله عز وجل على سائر القرون نعم قال رحمه الله فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه بما يعجز عنه فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار يعني الإنسان لو ربنا سبحانه مكنه في ولاية من الولايات يبلغ عليه ان يتخذ هذه الولاية طريقا الى اقامة الدين وذلك بما يستطيع ان يقيمه في ولاياته فمثلا لو ان رجلا والله الله تبارك وتعالى الشرق مثلا في قسم الاقساب يستطيع ان هو يصلح احوال من تحت يده من الضباط ومن الجنود وممن يسعيدهم في ذلك ويجعل هؤلاء يده التي يمكن ان يبطش بها بالمجرمين والعصاب لا يجعل يده هذه تبطش باهل الايمان والموحدين وباهل الطاعات فويستطيع ذلك ويستطيع ذلك لكن من عجز عن ذلك كله يحاول ان هو يقترب من السداد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاربه وسدده الانسان يحاول ان هو يسدد ما يبقى يقترب من السداد وانسان عمل اللي عليه وعجز عن اصلاح بقية الولايات هذا معظور عند الله عز وجل يعني لو ان امامنا شخصين واحد عنده 25% دين واحد ما عنده الزرة من الدين نولي مين؟ نولي اللي عنده 25 ولا نولي اللي ما عندوش؟ نولي اللي عنده 25، اهو اقل فسادا اقل فسادا لكن انت لما تأتي باللي ما عندوش دين، يبقى انت كأنك تقول انا لا اريد الدين ابدا. فليعجز عن شيء ومعذور عند الله عز وجل، معذور عند الله عز وجل ما دام ان هو بذل ما في وسعه وما في طاقته والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعه ماذا؟ فقال رحمه الله فإن تولية الأفراد خير للأمة من تولية الفجار ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وأهله وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز عنه فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصري كما ذكره الله تعالى نعم يعني استاذ السلام رحمه الله يقول فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار وهذه يعني حقيقة مسلمة لا يختلف فيها اثنان ولا ينطف فيها عنزان لتولية الابرار خير للامة من تولية الفجار ثم يقول من كان عاجزا عن اقامة الدين بالسلطان والجهاد واحد مشفق على الخلق محب للدين يريد للناس الخير لكنه ليس له سلطة ليس له سلطة ولا يستطيع ان يأمر معروف ان عن منكر فهو عاجز عن ذلك يقول ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه يعني هذا اضعف الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره يقول والدعاء للامة اذا كنت انت عاجز عن استعمال اليد استعمال القوة واستعمال السلطان ما عندكش سلطان لن تعجز عن الدعاء تضرع تدعو بصلاح الأمة صلاح العباد صلاح البلاد يقول والدعاء ما يقدر عليه من الصحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير ما يقدر عليه من الخير لم يكلف بما يعز عنه عاجز والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعه ثم يقول فإن قوام الدين أي قيام الدين بالكتاب الهادي كتاب الله عز وجل والحديد الناصر كما ذكره الله عز وجل اي في سورة الحديد قد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وانزلنا الحديد فيه فأس شديد ومنافع للناس فمن لم يرتدع بالكتاب رضع بالحديد فهكذا لابد من الدين ولابد من السيف كتاب يهدي وسيف يقود نعم. قال الشارح رحمه الله ذكر الله تعالى قوله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال قال المؤلف فعلى كل أحد الاجتهاد في اتفاق القرآن والحديد لله تعالى. في ايه نعم عملك ايه قال كل احد من اه في اتفاق القرآن والحديث لله في اثار, اثار, اثار القرآن قالك على كل احد الاجتهاد في إثار القرآن والحديد لله تعالى ولطلب ما عنده مستعينا بالله في ذلك ثم الدنيا تخدم الدين قال الشارح وفي نسخة إثار القرآن والحديث، وعلى هذه النسخة يكون المعنى معناه الحديد المعدن اي انه لا بد من هذا وهذا لا بد من الكتاب القرآن ولا بد من الحديد الذي ينتصر به على الاعداء والسلاح قال المؤلف كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه يا ابن آدم انت محتاج الى نصيبك من الدنيا وانت الى نصيبك من الاخرة احود فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظاما وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة وأنت من الدنيا على خطر قال ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له قال وأصل ذلك في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو الكوة المتين نعم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح والأخرة أكبر همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل العبد بما خلق لأجله وما هو الذي خلق لأجله العبد عبادة الله عز وجل وأن الرزق هذا فهو مكفور ربنا سبحانه وتعالى قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله الرزاق ذو القوة المتين ورزق هذا